فَوَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا فَلَا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ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 إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء ممدود مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا إن أنشأه نشأ وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الْشِمَالِ مَا أَصْحَابُ الْشِمَالِ ميسموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 إلى مقات يوم معلوب، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون.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 أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبدل أنثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تذرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون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 ستم شجرتها أم نحن المنشود نحن جعلناها تذكرت ومتاع المقيد فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمواتع النجوب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 بالعالمين، أفَبِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنُ وَتَجْعَلُنَّ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكْذِبُونَ، فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُرْقُونَ وَأَنْتُمْ تُحِينَا إِذْ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ